اذعوهم لآبائهم هو عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومغاليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله وفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا, إلا أن تفعلوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكُمْ مِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنوده فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذاعة الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجرات ظنونا بالله ظنونا هنالك بدل المؤمنون وزلزال شديد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 ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل أن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا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 أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير ولا لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا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 ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا الرحيم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوليا عزيزا وأنزل الذين ظاهرون من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا, فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم أرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا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 يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة وضعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يخنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا, وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتون فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجائلية الأولى واقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وعطينا الله ورسوله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 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ظلا مبينا وإذا تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك من الله مبديه وتخش الناس والله حقا تخشى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 يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلني عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحييتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بيثنه وسرجا منيرا وفشيرا للمؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذهم وتوكل على الله وكفّ بالله وكيل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهم من عدة تعتدونها فمدعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحلمنا لك أزواجك التي آتيت وجورهن وما يمينك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 إلا أن يؤذن لكم إلى طعم غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم, فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم الله لا يستحي من الحق وإذا أسألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب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 لا جناح عليهم في آبائهم ولا أبنائهم ولا إخوانهم ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء أخواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت أيمانهم واتقوا الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي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 يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى أي يعرفن فلا يؤذين وكانا الله غفورا رحيما لا ان لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغري انك بهم ثم لا يجادلونك فيها الا قليلا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 إنا أعرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين أي يحملها فبين أي يحملها وشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله عفوا الرحما